قل انا ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله بعد اذ هدانا الله كالذي استهواته الشياطين في الارض حيرانا له اصحاب يدعونه إلى الهدى قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ